<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوطة ورحمة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والأخرين وخاتم الأنبياء ومرسلين على آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعد لازلنا نتحدث تحت هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الدرس الاول في هذا الباب وهو الدرس السابع والعشرون وكنا قد تحدثنا حول قوله تعالى قل ان صلاتي ونصفي ومحيار ومماتي لله رب العالمين لا شريط له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وانتهينا من الكلام حول هذه الآية واليوم بمشيئة الله تعالى نكمل هذا الباب وانتهينا من الدرس السابع والعشرين واليوم إن شاء الله نبدأ الدرس الثامن والعشرين وفيه حديثان في هذا الدرس حديثان الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محتصم ولعن الله من غير منار الارض هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وصراحه هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اللعن هنا هو الطرد والإبعاد من الرحمة العزو بالله هذه عقوبة مغلظة ومشددة ولا يستحقها إلا من ارتكب جرما شديدا جرما كبيرا هذا اللعن من الله عز وجل برضه الابعاد اما اللانو من المخلوقين فهو السب والدعاء يعني اذا لعن المخلوقون احدا معنهم انهم سبوه ودعوا عليه وقوله صلى الله وسلم ذبح لغير الله غير الله هنا المقصود مما يعبد من دون الله مما يتقرب اليه من دون الله ايا كان هذا الذي يتقرب اليه حتى لو كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا فاللعن لمن يذبح فيشرك هؤلاء بالله عز وجل او يصرفون من العبادات ومن الأفعال ما لا يجوز إلا لله عز وجل فالأملياء والرسل والملائكة لا يعبدون إنما الرسل يتبعون وهم لا يرضون عن ذلك فالمقصود لغير الله أي كان هذا الغير سواء كان قنس أو جن سواء كان صالحا أو غير صالح سواء كان من الأشياء العقلة كالإنس أو الجن أو أشياء غير العقلة كالأصمام والأحجار والأشجار والشمس والخمر وغير ذلك وقوله لعن والدي المراد الوالدان يراد بهما يقصد بلعن والديه يعني الاب والام وان علوا يعني الاب والام الجد والجدة ابو الجد وابو الجدة او جد الاب وجد الام وان علوا وسواء ان هذا اللاعن او هذا المتسدد كان لاعنا مباشرا كأن يلعن والديه أمامه بلسانه بفمه بنفسه فيباشر ذلك أو أنه يفعل فعلا يتسبب في أن يلعن الآخرون والديه بأن يسب الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه كما دين ذلك النبي في حديث اخر وقوله صلى الله عليه وسلم اوى, آوى محدثا اوى يعني ضم وحمى يعني قدم له الحماية والمحدث هو الجاني انسان ارتكب جريمة يستحق العقوبة عليها فيحميه حتى يفلته من العقوبة او المحدث من احدث في الدين شيئا ليس منه فمن اواه يعني رضي عنه فاما يكون جانيا فاواه حتى يحميه من العقوبة او ان يكون مبتدعا في الدين فيأويه احد بان يرضى عنه وان يحب ويحب صنيعه وقوله غير منار الأرض منار الأرض هو المراسيم التي تفرق بين الحدود بين حدود الملك أرض وأرض هناك حدود ترسم أو أشياء تدغط في الأرض حتى تفصل بين الحدين هذا يسمى المنار يأتي يرفع هذا الحد ويباعده على حد غيره حتى يضم من الارض من ارض الغير الى ارضه فهذا هو تغيير منار الارض يتغيير الحدود بين ملكه وملك غيره من الارض <تصفيق> معنى الإجمالي بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذه الجرائم الأربعة ويبين ان العقوبة عليها الطرد من الرحمة أول عقوبة التقرب للذبح إلى غير الله أو الجريمة التقرب للذبح إلى غير الله الجريمة الثانية أن يسبها لعن والديه أو يتسبب في لعنهما بفعله أو قوله الجريمة الثالثة أن يحمي مجرما إن مجرما مرتكدا إن مجرما مرتكدا لجريمة يستهق عليها الحد فيحميه من, الحد من إقامة الحد عليه او متدع متدعا اتدع في دين الله عز وجل فيحبه ويأويه ويستضيف عنده الجريمة الرابعة من تصرف في حدود الأرض ومنارا تشه حتى التي وضعت لكي تفرز الحقوق فيعتدي عليها ويغير هذه المعالم والحدود هل يناسب هذا الحديث للمبد نعم لان فيه تغليظ العقوبه على من يذبح لغير الله هي اول جريمه مبينا ولذلك هذا الحديث يناسي بن عم ماذا لنستفيده من هذا الحديث استفيدنا الذبح لغير الله محرم ويترتب عليه فيه. عقوبة مغلظة وبالتالي فهذا من الكذائر وهو اول الكذائر الشرك استفيد ايضا الذبح عبادة لا يجب ان تصرف لغير الله طالما أنها محرمة أن تفعل لغير الله إذن هي عبادة أيضا نستفيد تحرين لعن الوالدين أو التسبب في لعنهما أيضا نستفيد تحرين منصرة وحماية المجرمين أو المبتلعة <تصفيق> نقول ما يستفاد من هذا الحديث ان الزفح لغير الله جريمة مغلظة عقوبتها فهو شرق وفي مقدمة الكبائر نقول ايضا ان الزفح عبادة لان والله تعالى رتب على من يفعلها لغير الله عقوبه والله نستفيد ايضا ان من لعن والديه او تسبب في ذلك يلعن ايضا وملعون من الله تعالى نستفيد ايضا انه يحرم مناصرة المجرمين والمتابعة وحمايتهم نستفيد ايضا انه يحرم تغيير معالم حقوق الناس في اراضيها لطبيع الحقوق باضاعة الحدود يحرم ايضا يحرم كل ذلك ايضا نستفيد انه يجوز ان نلعن انواع معينة من الفساق حتى نسجر هؤلاء وغيرهم عن اختكاب مثل هذه المعاصر هذا هو الحديث الاول هل الصوت لا جزال مسموعا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 مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا يقرب لهذا الصنم شيئا قربانا يعني قالوا لأحدهما أحدا لين الرجلين قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب ما عندي شيء ما معي شيء قالوا قرب ولو زبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقال للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة هذا الفديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله نفرغي هذا الفديث قوله في ذباب يعني بسبب فيه هنا بمعنى سبب أيضا قوله يقرب يعني يقدم قرباناً القربان هنا يعني الزفح وهذا شاهد الحديث يقرب يعني يقدم قرباناً القربان هنا يعني الزفح المعنى الإجمالي لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه خطورة الشرك وشناعته فهو يحدث أصحابه بأسلوب فيه شيء من إثارة العجب حتى ينتبه الناس للمقصود فقال دخل رجل ما في زبابة ودخل رجل الجنة في زبابة فهذا يعني يلفت الأنظار للسؤال عما وراء هذا فيبين لنا رسوله وسلم أن أحد هذين الرجلين قرب للصنم شيئا يسيرا وكان هذا الشيء هو الذبابة المهم ليس لا تقرب الشيء الذي تقربه إنما المهم أنك تقرب فلما قرب للصنم الذبابة دخل النار لأنه وقع في الشرك فكان من أهل النار ويبدو أن هذين الرجلين كان من بني اسرائيل وأما الرجل الثاني فقال له يقرب فرفض أن يقرب فقتل فقتل على التوحيد فدخل الجنة يبدو أن هذين الرجلين كانا مسلمين لأنه قوله دخل الجنة ودخل النار يعني أن أحدهما بقي على إسلامي والآخر أشرك فدخل النار هل يناسب هذا الحديث الباب؟ ما عن يناسب؟ لأن فيه الكلام عن الذكح وضيان أن الذكح يباله وأن صرفه لغير الله شرك يدخل النار وأن التمسك بالتوفيد وعدم الزبح لغير الله حتى ولو أدى إلى القتل هذا يدخل الجنة ما الذي نستفيد من هذا الحديث أولا هذا الحديث يبين خطورة الشرك ولو كان الشيء الذي وقع فيه الشرك قليلا يعني زبابة برسر زبابة لا شيء ولكنها في حقيقتها كانت في عمل شرك ثانيا الحديث يفيد ايضا ان الشرك يدخل النور والتوحيد والموت عليه يوجب الجنة نستفيد ايضا من هذا الحديث ان الانسان قد يشرك وهو لا يدري ان الرجل قدم الذبابه ولم يكن يدري ان هذا شرك يعني ليست المساله انه على ذلك لا بل هو طلب منه فلم يجد ما يفعله فسهل عليه الامر فقل له ذبابه على ذلك فوافق على ذلك ففعل لانه لم يحدث العكس لم نرى الذي أنه قتل أمامه رجل فخاف وكذلك إنما اتداء أنه وافق طالما الأمر يسير وافق لأن الأمر يسير وافق ورأى أن الأمر يسيرا مع أنه شرك فتساهل فدخل النار أيضا نستفيد من هذا الحديث التحذير من الظنوب ولو صغرت في نظر صاحبه نستفيد من الحديث ايضا ان هذا الرجل دخل النار بسبب هو لم يقدم عليه اتباع انما عرض عليه فوافق عرض عليه فوافق فسعل فتى لم ينتر فتى لم يتبرأ لا حتى يعني لو تبرأ وفعله مكرها ورأى أنه ينفع وكان ربما تغير الأمر إنما الحديث يبدو على أنه فعله راضيا طوما أن الأمر يسير لن يقدم شيئا يكلفه مالا ولا جهدا فراضي بذلك نستفيد أيضا من هذا الحديث أن الشرق يبطل الإسلام وبالتالي يدفع صاحبه النار فيدل على أن كان مسلما فتنازل عن إسلامه او فعل شيئا يخرجه من إسلامه حتى ولو كان الشيء نفسه قيمته قليلة لكن الفعل ذاته عظيم نستفيد أيضا أنه يعتبر عمل القلب حتى ولو كان الشيء يسير فالقلب معتبر لأنه القلب وابي كذلك نستفيد ايضا ان الذبح لغير ولا صرفه لغير الله صرفه لغير الله شرك بل هو اكبر كالصلاه وكالصيام في وكالصدقات نستفيد ايضا ان التوحيد له شأن عظيم وثمرة عظيمة نستفيد أيضا فضيلة الصبر على الحق والتمسك الحق لأن الرجل تمسك بذلك حتى قتل فدخل الجنة بذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب تماما على أن نبدأ الحديث في باب آخر في المرة القادمة وأقول أخوة بها هل من سؤال فيما سدق أرى بعض التساؤلات منها حتى وإن كان جاهلا حسب سياق الحديث وأن الشرك ليس فيه جاهل الشرك الوقوع في الشرك ليس فيه جاهل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 يعني نكل أمره أمره إلى الله عز وجل لكن الحكم الذي نراه أن الشرك مخرج من المله الشرك مخرج من الملة ويحذر صاحبه طالما أنه معروف أنه شرك الرجل يعرف أن هذا شرك فعله فساهل لأن الأمر يسير قيمته يسيرا فالحديث لم يقل جاهلا أو غير جاهلا حتى ولو ورد في الكلام هنا أنه فعل بجاهل أو خلافه الحديث لم يذكر مسألة الجاهل أصلا الحديث فيه أن الرجل تساهل فلا أدري مسألة الجاهل من أين جاءت حتى ولو ذكرت في الكلام فليس في سيق الحديث كلمة جاهل انما متساهل أيضا يقول دخل النار حتى ولو هو جاهل بالحكم حسب حسب. قلت أنه ليس في سياق الحديث الجاهل ليس في سياق الحديث أنه قال ليس معي شيء ولم يسأل لم يزد الكلام هذا فلما علمناه الزبابة تساهل التساهل في مسائل الشرك لا تجوز لأن سلم حسب على الشرك ولو كان العمل الذي أشرك فيه يبدو في نظره يسيرا اظن واضحه زكوا يقول سماعه شيخ في قناه فضائيه يقول إن انه يجوز التوسل بجاه الرسول حتى اي او مئ استدل في حديث الاعمى الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ الاستدلال بهذا في غير محله ان الحديث ليس في إجهاج انما الحديث انه اراد ان يتوسل ف انيرا انيرا بان يصلي توضا وصلي وقل الرسول قال له توضا قم توضا وصلي وقل فأمره بأن يتوسّل بعمل صالح فال kasihيس Focus ليست في بلالة في التوصل Bea Maggirl رجل الاعНе جاء للنبي صلى الله عليه وسلم, وسلم وطلّل منه ان يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاة يجوز توسل به م quali محي كدعاء المؤمنين لبعضهم للبعض والله تعالى قال استغفر لهم واستغفر لذلك المؤمنين فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم استغفره وهو حي جائز أما إذا مات فليس هناك دعاء والجاه غير الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما سأله أن يدعو له بأن يزول عنه ما هو فيه قال خم يعني العمل فقال خم وتوضع وصل وقل فأمره أن يعمل عملا صالحا ويدعو الله عز وجل بنفسه ليست فيه دلالة أصلا في أين الدلالة على ما قاله هذا الشيخ ليست فيه دلالة الأمر واضح الحمد لله أحيانا يأتون بنص يعني ليست فيه دلالة على ما يقودون فيكون هذا من قبل التلفيق هذا تلفيق ليس علما هل من سؤال آخر؟ أصلاف الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته